إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أهفزنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا أضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله محتف له لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل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 يا أيها الذين آمنوا لكم الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعبالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر نور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة،, وكل ضلالة في النار إن الله سبحانه وتعالى فضر الناس على حب المال والتكسبة فقال سبحانه وتحبون المال حباً جماً وقال سبحانه وإنه لحب الخير لشديد وذلك أن المال هذا جعله الله سبحانه وتعالى من الأمور التي تقوم عليها المجتمعات والدول ولكن هيهات هيهات هل نسي الناس قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن قرع عن شبابه فيما أبناه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن عذنه ماذا عمل وعن عذنه ماذا عمل إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن يكون الكسب طيبا وأن يكون الإنفاق أقير والله طيب لا يقفر إلا طيبا إن أحكام الإسلام لم تكن كنظريات اشتراكية التي ألغت الملكية الفردية وقتلت إبلاع أبنائها وأدى بهم إلى العطالة والبطالة فصادمت بذلك نصوصا من القرآن الكريم منها قوله سبحانه والله فقر بعضكم على بعض في الرزق ومنها قوله سبحانه إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق على من يشاء يعني يضيق على من يشاء إنه كان برباده خبيرا بصيرا وذلك أن أحكام الإسلام كانت فعيدة عن الاشتراكية وكذلك ليست بالرأس مالية التي تُعطي الحرية المطلقة في أموال ليسحق الأقوياء الطعباء ويكونوا بمثابة عديد والخدم لهم بل وازلت بين حق الفرض في الملكية الخاصة وبين حاجة المجتمع وذلك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين والصدقة عليهم والمضاربة المشروعة وأدواء الرجارات التي أحلها الله سبحانه وتعالى من الأمور العظام التي أفسدت على الناس أموالهم التعاب بالربا فقد كان من أعظم أمور جاهلية التي أعلن النبي صلى الله عليه وسلم لمن وإلغاءها على مسمع ومجمع من الناس في حجة الوداع روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع من جملة ما قاله ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي مرضوع ثم قال إن لما الجاهلية مرضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المنطلق فإنه موضوع كله وما لعن الله سبحانه وتعالى اليهود وعاقبهم فحرم عليهم أشياء طيبة كانت حلالا عليهم إلا بتعارنهم بالربا وأكلهم أموال الناس بالباضي قال سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالذاقر وأعبدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً وجاء الزجر عن الربا في كتاب الله سبحانه عنيفاً شديداً تتصدع منه الجبال وتنفقر منه السماوات فهو من الظنوب العظائم القلائل التي أُسِف افترافها بمحاربة الله ورسوله فلإن كان قطاع الطريق يحاربون الله ورسوله باختصاب الأموال وترويع الآمنين وإسهاد الأرواح فإن من تعامل بالربا فإنه يحارب الله ورسوله وذلك بدمار المجتمعات وتوسيع الفجوة بين الطبقات فهم لا يرفعون السلاح كما يرفعه قطاع الطريقة ولا يأخذون المال عنوة أو قوة كما يفعله المحاربون ولكنهم ينتصون دماء الفقراء والمحتاجين وهم يبتسمون كما قال الشاعر إذا ما رأيت أن يابا ليه فلا تحسبن لذلك يبتسمون فهي محاربة ما فلت وشكلت محاربة قطاع الطريقة ولكنها أوسع مطاقاً منه وكلاً سمى الله فاعلها وأخبر بأنه محارب للله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه يا أيها الذين آمنتكم الله وذضوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأبدوا بحرب إلى الله ورسوله وإن تبتم فلكم أموالكم Vaiči tle, da in vsi ne מקulnejšin ne ASMRom. Pon cùng všem potopini pahal v badinu Скratž. Voler v ber ovihbira vidare scplai forsidni di energie itu Nahosconosiv vsenituju v endorsed 53 l Corinthiansутств shal media. Vžemna je ima v だal vêt قال فاستيقلوا بحرب من الله ورسوله وقال قتالتوا عينهم الله أوعدهم الله سبحانه وتعالى بالقتل كما تسمعون فجعلهم بهرجا أينما تقفوا ووجنون وذكر الإمام القاسمي في تفسيره أن هذه الآية أومأت وأشارت إلى سوء خاتمة أكلت الربا وصدق الله لو نظرت إلى ما آل إليه أولاء المتعاملون بالربا لرأيت شكم المعصية وعظمة المحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا من يشاء الله فاللهم إنا نسألت حسن الختام إن المتعامل بالربا لم يكتفي بما رفق من مال حلال ولم يشكر نعمة الله عليه فأراد الزيادة ولو كانت إهمة وحرامة فكان ممن كبر نعمة ربه ولم يشكرها فمآل ماله إلى المحق ونزع البركات قال سبحانه يبحق الله الربا ويربي الصدقات يبحق الله الربا يزيل بركة الربا ويربي الصدقات ينميها ويبالب فيها والله لا يمحب كل كفار أثيم فمن تعامل بالربا كان كفوراً للنعمة جاهداً لها غير شاكر لها وكان أثيماً قول والفعل فهو ظلوم آكل لأكل أكوال الناس بالذرق إن التعامل بالربا لمن الأسباب الرئيسة التي تنفس من إيمان العمل فكلما كان تعامل العرب بالربى أكثر كان إيمانه أنقص دليل هذا وطرحانه قوله سبحانه يا إذ والذين آمنوا اقتقوا الله وبروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فمعنى آية إن كنتم مؤمنين حقا فلم لا تستجيبون لنداء ربكم الذي حرم الربى عليكم من أجل هذا كان حقيقا وجنيراً في صاحف الربا أن يكون منعوناً طريداً من رحمة الله سبحانه الذي وسعت كل شيء فبأي حديث بعده يؤمنون أخرج مسلم في الصحيح من حديث جامل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكلهم وكاتبهم وشاهدين وقال جادر هم سواء يعني هم سواء في الإذن والوزن فمن تعانى بالربا أو أعانى غيره عليه أو دله على مكانه أو وضع ماله عند مراب أو كتب عهدا من عقود الربا أو كان شاهدا على مثل هذه العقودة فإنه حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليتقي الله من يفعل هذا من الموثقين أو الكتاب أو الشهداء فلا يتوث لمؤمن ولا مؤمنة أن يعين غيرهم على الإثم والعذوان قال سبحانه وتعاونوا على البر والتبوى ولا تعاونوا على الإثم والعذوان وقال سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقد عدى النبي صلى الله عليه وسلم الربا من السبع المبقاة المهلكات من كبائر الخضيئات وأخبر أن من تعامل بالربا وقارف السنة فقد أحل نفسه دار الموار وعقاب الجبار روى أحمد من حديث لمسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهى في قومه الربا والسنى إلا أحلوا بأنفسهم عقاد الله عز وجل فما أصبر المرابين على النار وما أصبر الزنات على النار فاللهما لا تؤهرنا بما تعلى سلطته منا إن النبي صلى الله عليه وسلم كشف حقيقة الربا وأبال بشاعته وكبحة بما يرضع كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يقربه فضلاً أن يقترفه روى الحاكم وصححه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها وأهولها وأخفها مثل أن ينكح الرجل أمة مثل أن ينكح الرجل أمه وغلى أحمد من حديث عبد الله بالحفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين سمية والحديثان السابقان في السلسلة الصحيحة فهل شيء أقبع من هذا؟ وهل بعد هذا الزجل من زجل لأولي الإيمان والبصائر؟ فإذا كان هذا في درهم واحد فكيف في من يأكل الألوف بل البلايين بل الملايين نسأل الله العفو والعافية إن الربا فاق في كبحه وإن المده أنواع الزنا كلها مع مات الزنا من فساد الدين والدنيا فقد سمى الله سبحانه وتعالى الزنا فائشة وساء سبيلا ومع ماته من خيالة الكبرى بالوالدين والأزواج والأسر وما يبدو من فساد الأخلاق وارتفاع الحياة واختلاط الأنساب وكثرة الشبوب رغم ذلك كله فإن الربا أشد تحريما وأعظم جريبة مهما كان الربا قليلا فكم هي قسارة من أسس تجارته على الربا ومن كان تسكه من فوالد الربا ومن كانت وظيفته كتابة الربا أو ادعاية له وليت شعري ما هو مصير جسد ما نبت إلا بالربا وأولاد ما أطعم إلا بالربا وما غلو إلا عليه. فما هو ذنبهم أن تبنى أجسادهم بالسح والحرام فما من جسد ذبك بالسح والحرام فالنار أولى منه إن المتأمن في الأحاديث السابقة يجد علاقة وثيقة بين جريبتي الربا والسناء وأن الربا أشك ثرماً من السناء وأن أفوله أن ينكح الرجل أمه فما هو السرق في ذلك إن الناغر في من يتعارل في الربا يلد أكثرهم من الزناف والزواني فلما هان عليهم ارتكاب الربا والتعارل به هان عليهم الفسوق والفحشاء ومن جهة أخرى فما زنت الزالية أول ما زنت إلا لما جاع بطنها وصاح رضيعها فلم تجد رغمة تسكت بها كالبجوعها فوقعت في الفاحشة والفحشارة والله لا يأضر بالفحشان فإذا انكسر حياؤها فلن يجبر مرة أخرى إلا أن يشاء الله رب العالمين والواقع يشهد فيها في كل بلاد العم فيها الربا وزال من أفرادها الإحسان حتى أصبح المال في أيدي عدد قليل من عصابات المرابين وبقية الناس يغرمون في ديونهم يموتون جوعا وفقرا فالربا ليس سبباً لأبوع السناف حسب بل هو سبب لانتشاره في الأمم حتى أضحف كثير من البيوت الشريفة أو كاراً للدعار والبغار فقليل من الكسر من يغرب دينها جعها فتموت قبل أن تتأكل بعرضها فاللهم جنبنا فتن ما ظهر منها وما ضغنه إن الرماء من المعاملات التي أجمعت الشرائر السماوية كلها على تحريمه الآخذ والمعطي فيه سواه كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والمتعامل به أخذة أو عماء أو كتابة أو شهادة أو إحراسة أو إعادة يبعد يوما قيامه وهو يتخبط في جنونه كما قال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال سعيد بن فبير آكل الربا يبعب يوم القيامة مجنونا يخنق قال تعالى عنهم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحذى الله البيع وحرم الربا فتأمنوا أيها المسلمون لم يقولوا إنما الربا مثل البيع ولكنهم قالوا إنما البيع مثل الربا فليس لهم أدنى شك في إباحة الربا فقاس البيع على الربا وأحد الله البيع وحرم الربا وأما عباد المتعامل بالربا في البرزخ والقبر فقد جاء بيانه في حديث سمورة بن جوندو في الصحيحين في حديث المنام الطويل الرؤية التي رآها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفيه قال فأتينا على نهر حسبت أنه يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سالح يسبح ما يسبح ما يحسن السباحة وإذا على شرق النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة واذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم ياتي الذي قد جمع الحجاره فيصغر له فاه يفتح له فاه فيلقيه حجرا فيضطرق يسبح ثم يرجع اليه مره اخرى كلما رجع اليه سباحا فرغ له فاه فالقره حجرا وذلك اخبر النبي عليه وسلم أن الذي يسبح في نهر الدم إنما هو آكل الربا جزاءً وفاقاً ولا يظلم رجبك أحداً فكما كان في الدنيا يمتص دماء الفقراء والمحتاجين فإن الدماء كلها تجمع له يوم القيامة في نهر العظيم والجزاء من جنس العظيم فكما كان يأكل أموال الناس بالباطن فإنه يلقم الحجارة في فمه إلى أن تقوم الساعة وأما في القيامة فكيف يقابل آجل الرب ربه وقد حاربه في الدنيا حتى يقال له خذ سلاحك للحرب ومن يحارب إنه يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله إنها لموعظة لمن كان في قلبه بقية صلاح قال سبحانه فمن جاءت موعظة من ربه فانتهى فله ما سنف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن المتعامل بالربا يعز عليه الخلاص منه بعد الغرق فيه لا زي إن كانت في جوعته كلها مؤسسة عليك ولا ينجوا من ذلك بعد الإنغ ما سفيد إلا من وحفقه الله سبحانه فقد يضطر المغتنب في حياته أو الجليل في تجارته بالقرود الربوية الميسرة زعه أو بالثوائد المسيقة التي تتولى الإعلان عنها والدعاءة لها المؤسسات الربوية بقصد, أموال بقصد أكل أموال الناس للقاطن ولكن حين يغرأ ذلك المسكين في الربا فمن يجيب من دون الله قد يربح الثوائد من إيلاع الأموال لكنه قد يخصر بركة المال ونقمة الحلال ويخصر دينه منافرته فالرضا بالقليل حلال خيرا وأعظم بركة من الكثير الحرام ولن يندم عبد أكل حلالا لكنه سيندم إن أدخل جنفه حراما قال سبحانه قل لا لاستوي الخبيث والطيب ولم أعدمك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وأخرج الحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الربا وإن كفر فإن عائبته تصير إلى قل فما قل وكفى خير إما كفر وأدها والواقع يشهد بهذا كل وكم من مصانع ضخمة آلت إلى الببار وكم من سكالات تهدمت واحترقت مالها من الحرام وكم من سيارات بيعت أضحف محطمة ومعطلة في الليل والنهار وكم من سجين وراء القطبان سببه قرض مليء بالأوزار وكم من حالات للاتحار سجلت من كثير من المخترقين هنا وهنا ألا فاعتبروا يا أولي الأمصار؟ وأما نزع البركات من الأموال فحدث ولا حر فرغم اختراع الآلة واستغلال الثروات وتنوع الزراعات والصناعات إلا أن أكبر سكان الأرض يعيشون فقراً ولا يجدون كفافاً وفي كل يوم يموت جموع من أنتوع المار فما كانت قلة الإنتال هي السبب ولكنها قلة البركات فيما ينتجون ويزرعون ويصنعون وشهد شاهد من أهلها من أوروبا قائلا إن يقود العالم حاليا مريضا بالتضخم الناتج عن الرباح ولا يمكن معالجتها إلا بإلغاء التضخم ولا يمكن إلغاء التضخم إلا بإلغاء تضافي للرباح وإن تعجب فعجب من فعل أحواله يسمون مؤسساتهم قائمه على الربا باسماء تسوء الناظرين وتفحل الغافلين وخفي عليهم كبر رب العالمين ينحط الله الربا ويربي الصدقات وتناسى قوله سبحانه وما اتيتم من ربا يربو في اموال الناس فلا يربو عند الله ذا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون فاقتلوا برأس الكفر والشرك إبليس الذي سمى الحرارة بغير اسمه فقال لأبينا آدم هل أدنك على شجرة الخلد وملك الله إلا تلك الشجرة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين سماء له شجرة الخلد فتشابه منههم واعلن على المشاهره تعاد على ابواب جهنم التبس رضا الناس بصفق الله فالله حسبنا ونعم الوكيل هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي وعدت للك للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعدكم ترحمون وقال سبحانه وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا ضل الله ورسولكم أمرا أن يكون له الخيارة من, من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا والمنيانا وأهدين وأنوالنا Allah messura wa anu waqina, Allahumma Khlabi wa wmit halfina, wa'anayla wa inshama ilina wa mithawfina, wa rubu bi alma tika alubara midahina, zuhad wahma bihabdi, asha alla ila ila eat